براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أوبعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين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 وبشر الذين تفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليك أحدا فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته إن الله يحب المتقين فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُمُ فَقُتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ أَجَتُمُ الْجُبْ وَخَدُّ الْجُبْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَقَعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْضَدٍ فَإِنَّ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُوا الْزَكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرخبوا فيكم إلا ولا بمة يرضونكم بأفواههم وتأذى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهنوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونه فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يؤذبهم الله بأيديكم ويخزقهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَن يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين ولا أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون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 يُفَشِّرُهُ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عَاتِهُ أَجْرُ الْعَظِيمِ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 قل إن كان أذانكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال قترفتمها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن توضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة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 ذلك قولهم بأفوامهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم وربان الجم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عنا يشركون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 يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرذان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويأخذون على سبيل الله والذين يكتنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الالم يوم يحمى عليها في نار جهنم فمتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم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 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه آمنوا ويحرمونه آمن ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ذُلِّلَ لَهُمْ سُوْءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أَفَلْقُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا نؤذبكم عذابا أليما ويشتبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير، إلا نصره فقد نصره الله، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية إلهم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.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 لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم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 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وآفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورساب قلوبهم ورساب قلوبهم فهم في ريبهم يتوردون.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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ أَيُعْطَىٰ رَبُّكَ حَسَنَةً فَتَسْأَلُوهُ بِمَا كَانَ؟ وَإِن تُصِبْكَ نَصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا عَنكَ مِن قَضَاءٍ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا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 اتَرَبَّصُوا إِنَّا معكم مُتَرَبِّصُونَ قل أَنفِقُوا طَوْعًا أو كرها لَّن يُغْنِي عَنكُمْ إنكم كنتم إِن كُنتُمْ وما منعهم أن قبل منهم فقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا يوافقون إلا وهم كارهون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 ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدقلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم يفرقون في الصدقاء فإن الله سعروا وإن الله سعروا وإن الله سعروا وإن الله سعروا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرْتَفِقِينَ وَالْمُعْتَقِينَ وَالْمُعْفَّىٰ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنَاتِ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ This will be the next part. This is a party in the room called Gertrude by Jack Franklin. There are three. There are some places where you are. You can't get anything. Okay. We'll the next one. I'll keep going. Saya tak boleh hidup tanpa anda, saya tak boleh hidup tanpa anda. Kau adalah kehendak Tuhan, sungguh kita terpesfmur. Lebih لَنَا فِي <تصفيق> قَوْنٍ وَالسَّنَا فِي قُرْبِ بَابِهِ يَا سَامِعَ الْخَيْرِ هَلْ لَهُ رَغِيبٌ يَا مَنْ تُجَاوِرُ إِذَا حَسْبُ اللهُ الَّذِي يَعْلَمُ Allah mula-mula sihirnya mulai kuat, dan musabahnya menjadi sangat dahsyat. Dia pasti, dan kami tahu Allah, dan kami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 Just be in my wa al-muhsin ila al I am the one who brings <laughs> you peace. I am the one who brings you joy. I am the one يا ليه فرأتني قربهم فلما صوماهم فإن الله يوبعهم من الفاسدين إن رأوا فَجَعَلُوا فِيهِ أَجْدَابَةً يَأْمُرُهُمْ لَوْ دُعْنَا النَّاسَ فِي ضَلَالَتِهِمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَكَمْ مِنْ إِلَهِ لَهُمْ لَكِفَ بِهِمْ ۚ وَكَمْ مِنْ إِلَهِ لَهُمْ يا رب السميع العليم يا رحمن يا رحيم Allahumma tu'iddu bizunubi wa naf'u shana wa shaliha wa hasiha wa nasihana li kulli inna lakal <laughs> hamd Don't you know? Don't you know? Don't you know? This <laughs> is love. He has ever had a big pastor in the world. We've got a baby the country. And we've got the world. And the world. We've got He brought relapsing from theточ子 my children, سَنُؤْتِي لَهُمُ الْأَجْرَ مِثْلَ سِنِينَ سَلَامٌ يُنْزَلُ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَرْضُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ نَزَلَ عَلَيْكَ فلو كان المهم من الواقع كرطاء وأشعر فلو لذلك قردوا طائفة ليتقطعوا في الدين وضيادر طغمنا ولنوضر طغم من دكار العام لهم لعلهم يحمرون يا أيها الذين تُؤْخَذُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمَوْتَ ۚ فَمَن يُرِدْ مِنْكُمْ فِضْلًا مِنْ اللَّهِ يُؤْتِهِ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ مِنْكُمْ سُوءًا فَيُرسَلُ سَائِرُهُ إِلَينا سَنَذِى لَكَ قَضَا جَاءَتْ بِإِيمَانٍ مُنِشِطٍ شُجَاعٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِهِ وَجْهُهُ اَللَّهُ الَّذِي فِي سَمَائِهِ وَفِي أَرْضِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِذَا مَهِدَ صَوْتُهُ وَأَحَاطَ بِهِ انا جنن قلبه <سؤالك> بان انه قوم لا يطغون لقد جاءني رسولي ستماجد <سؤالك> عليه انكم عليه عليكم عليه saya takkan berubah sebab saya tiada ilmu. Aku takkan, walaupun aku